وصفيه وخليله وامينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها الاخوه إن لقاءنا هذا هو في موضوع من اهم الموضوعات واجلها لقاؤنا عن الهدايه وطريقها الهدايه التي هي اعظم المقاصد وأجل الاهداف وأنبل الغايات على الاطلاق الهدايه التي يفتقر اليها كل عبد في حركاته وسكناته في قيامه وقعوده في شؤونه كلها الهدايه التي يحتاج إليها العبد في مستقبل أمره وفي ماضي أمره وفي وقته الحالي وفي جميع أوقاته الهدايه التي بها تنال السعادة ويظفر بالطمانينه وبها يسعد العبد سعادة لا شقاء بعدها أبدا الهدايه التي هي منى كل مؤمن وغاية ومقصد كل موحد يطمع فيها ويسعى لثباتها ويرجو بقاءها معه في حياته وآخرته كما أن العبد محتاج للهداية في حياته فإنه كذلك محتاج إليها في آخرته فشأن الهداية عظيم وأمرها جد كبير والحاجة إليها ماسة حاجة العبد وافتقاره إلى الهداية ماسة لأن سعادته وفلاحه وفوزه في الدنيا والآخرة مرتبط بها متوقف على نيلها وتحصيلها فشأن الهداية عظيم ولهذا كثرت النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في تعظيم شأن الهداية وتفخيم أمرها وبيان عظم شأنها وقدرها في آيات كثيرة وأحاديث عديدة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبيان حسن عاقبة المهتدين وعظم ثوابهم عند ربهم وبيان أن الفلاح متحقق لهم في الدنيا والآخرة فهم أهنأ الناس عيشا وأسرهم قلوبا وأنقاهم أفئدة وأزكاهم نفوسا وأسعدهم في كل شأن وفي كل أمر سلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه دلنا إلى كل خير ونصح امته ابان الحجه واوضح المحجه وابان السبيل وما ترك خيرا الا دل الامه عليه ولا شرا الا حذرها منه كل جانب كل جانب تحتاج اليه في فعل الخير والبعد عن الشر دلك عليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله جل وعلا في ذلك تنصيصا وتبيلا قوله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فبين صلوات الله وسلامه عليه طريق الهدايه واوضحه بينه في اتم وأروع وأحسن ما يكون من البيان فطريق الهداية منراته واضحة وعلاماته بينة وأبوابه مشرعة وسبيله نير والذي على العبد هو أن يجاهد نفسه ويغالبها على سلوك سلوك هذا الطريق مستعينا بالله تبارك وتعالى على ذلك الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ومن بيان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام للهداية ومن كمال نصحه لأمته في هذا الباب أنه حرص صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم طريق الهداية بكل سبيل وبأوجه كثيرة من الدلالة وطرق عديدة من البيان نصحا للأمة ودلالة لها إلى الخير ولهذا أقف بكم أيها الاخوه هنا مع حديثين عظيمين جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في توضيح الهداية بضرب الأمثال توضيح طريق الهداية بضرب الأمثال وكما يقال بالأمثال أو بالمثال يتضح المقال فالنبي صلى الله عليه وسلم بيانا منه وإضاحا لطريق الهداية ضرب امثالا عظيمة توضح الأمر وتنير للمؤمن الجادة وتبين له السبيل امثالا عظيمة فأقف بكم مع مثلين عظيمين عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في بيان طريق الهداية الأول ما ثبت في المسند والسنن عن النواس ابن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي, وفي السورين ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور مرخاه وعلى الابواب ستور مرخاه وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو من فوق الصراط اما الصراط المستقيم يقول صلى الله عليه وسلم اما الصراط المستقيم فهو الاسلام واما الابواب المفتحه فهي محارم الله واما الستور المرخاه فهي حدود الله فاذا اراد العبد أن يفتح بابا من هذه الأبواب ناداه مناد يا عبد الله لا تفتح ناداه مناد يا عبد الله لا تفتح إنك إن فتحته تلجه إنك إن فتحته تلجه يعني تدخل معه والداعي الذي يدعو على رأس الصراط كتاب الله والداعي الذي يدعو فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم هذا الحديث العظيم يقول عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا حديث عظيم يقول هذا حديث عظيم من عرفه انتفع به انتفاعا كبيرا واغناه عن علوم كثيرة من عرفه يعني من فهم هذا الحديث وعرفه وتامل فيه ووقف على دلالاته وعمل بمقتضاه أغناه عن علوم كثيرة وهو حقا كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المثال العظيم الذي غرضه الله تبارة وتعالى لبيان الصراط المستقيم ولإضاحه والدلالة عليه صراطا مستقيما يعني طريق ممتد مستقيم وعلى جنبتي هذا الطريق المستقيم سوران على جنبتي هذا الطريق سوران وفي السورين ابواب مفتحه يعني الذي يمشي مع هذا الطريق يجد على يمينه ويساره ابواب مفتحه وعلى هذه الابواب ستور مرخاه أي ستائر نازلة من أعلى الابواب لا أسفلها ستور مرخاه وعلى رأس الطريق داع يدعو وفوق الطريق داع يدعو وأنت في, في هذه الحياة بمثابة من هو في هذا الطريق المستقيم مثابة من هو في هذا الطريق المستقيم فتجد على يمينك ويسارك ستائر مرخاة على هذه الأبواب والنفس قد تحدث الإنسان والشيطان قد يدفع الإنسان افتح الستاره ادخل ترى تشاهد تقف على كذا مغريات أشياء وهكذا فيمشي الإنسان ويسير في هذا الطريق وكل مرة يواجهه أبواب على اليمين واليسار وستور مرخات. كما سيأتي معنا في الحديث الآخر وعلى كل طريق شيطان يدعو إليه فضلا ادخل شاهد مغريات الشام من هذا القبيل داعا يدعو إليه فالإنسان في مجاهدة أن يبقى ثابتا على هذا على هذا الصراط وقليل من عباد الله الذين يثبتون على ذلك وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين والإنسان بحاجة إلى أن يثبته الله على هذا الصراط ومن ثمره الثبات عليه الثبات على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامه ثم اذا ثم قال عليه الصلاة والسلام هذه الابواب المفتحه محارم الله والستور المرخاه حدود الله والستور المرخات حدود الله فالباب المفتوح محارم الله يعني حرام أن يدخل معها الإنسان محرم عليه وهنا تأتي جميع المعاصي والآثم الزنا القتل وسائر الذنوب والآثم ويأتي في مقدمتها وأشنعها وأفضعها الشرك بالله عز وجل فالستور المرخات قال محارم الله والإنسان معمور بالا يتعدى حدود الله و يحافظ على طاعه الله و ان يتجنب محارم الله فلا يقع فيها ان الله حد حدودا فلا تعتدوها ونهى عن اشياء فلا تقربوها هذا يوضح قوله ابواب والستور في هذا الحديث ثم قال وعلى رأس الصراط دائم يدعو إليه وهو كتاب الله وهذا يدلنا أيها الاخوه إلى أن من يريد لنفسه حسن الاستقامة وكمال السير في الطريق المستقيم أن يعتني بكتاب الله عز وجل وأن يهتم به وأن يهتم بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المبينة للقرآن فكتاب الله دائم يدعو للثبات على الصراط كما دمت مع القرآن فأنت على خير وأنت على صراط مستقيم قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للكه أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويقول تعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول فالعنايه بتدبر القرآن وتعقل معانيه ومعرفه دلالاته والعمل بما يقتضيه، هذا أعظم عون للانسان للثبات والدوام على صراط الله المستقيم وهكذا العناية بالسنة التي هي مبينة وشارحه وموضحة لكتاب الله تبارك وتعالى الله جل وعلا يقول في القرآن وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالعمل بالسنة والتقيد بها هو عمل بالقرآن وتقيد به والداعي الذي فوق الصراط واعظ الإنسان في قلب كل مسلم واعظ الإنسان في قلب كل مسلم وهما يقوم في قلب الإنسان من تقوى لله ومراقبة له وخشية منه وخوف من عقابه ومحبة لطاعته ونحو ذلك فهذا واعظ واعظ الله في قلب كل مسلم ولهذا جاء عن بعض الصحابة أنه قال إن للذنوب حزنا في النفس إن للذنوب حزنا في النفس أي المؤمن الصادق عندما يرتكب معصية أو يقع منه دم يجد وخزا في قلبه ويجد حزا في صدره وألم ولا يجد اطمئنان ولا راحة واعظ الله في قلب كل مسلم ولهذا الإنسان يعني يبتعد عن الريبة يبتعد عن عن الأمور التي لا لا يطمئن لها قلبه ولا يسكن لها ويجد أنها لا تليق به وليست من شأن المسلم وإذا قاربها أو قارتها أو قارب أن يقع في شيء منها يجد في نفسه منها صدود أما صاحب القلب الميت فهو يقع في الدم ويقارث المعاصي ولا يشعر لأن قلبه ميت وما لجرح بميت إيلامه فصاحب القلب الميت ما يحس لكن القلب إذا كان فيه حياة ما يطمع إلى المعصية وينزعج منها ويجد ألما لها في صدره حتى يجانبها فهذا, فهذا حديث عظيم في بيان طريق الهداية والحديث الآخر حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما خط لهم في الأرض خط مستقيم رسم بياني خط في الأرض خط لهم في الأرض خطا مستقيما وقال لهم هذا إلى جنب هذا الخط خطوط عديدة وقال هذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فه فهذه الآية وهذا الحديث حديث المسعود فيه الدلالة إلى أن طريق الله المستقيم طريق واحد لا ثانية له طريق واحد طريق مستقيم يصل بالعبد من هذه الحياة الدنيا إلى الجنة طريق مستقيم لا عوج فيه ولا ميلان وإنما هو طريق ممتد مستقيم يصل بالعبد من هذه الدنيا إلى الجنة مثل ما جاء عن ابن مسعود راوي راوي هذا الحديث أن رجلا سأله قال له ما الصراط المستقيم ما الصراط المستقيم قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله يعني في بدايته تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله ونهايته في الجنة هكذا يقول المشعود تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله وطرفه, وطرفه في الجنة وعليه جواد هكذا يقول وعليه جواد أي طرق وفي هذه الجواد رجال يدعون إليها يعني يدعون إلى هذه الجواد إلى هذه الطرق فمن سلك هذه الجواد التي على جنبتي الصراط فمن سلك هذه الجواد انتهت به إلى النار ومن سار على الصراط المستقيم انتهى به إلى الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديث بهذا المثال العظيم البديع الذي وضح فيه الصراط المستقيم غاية الايضاح بينه لنا الصراط المستقيم طريق واضح هو التزام دين الله اسلام الوجه لله الإقامة على طاعة الله المحافظة على عبادته البعد عن ما حرم الله عز وجل إذا زل الإنسان إذا أخطأ قارف ذنبا معصية أو نحو ذلك فإنه ينوب ويعود لفوره إلى طريق الله المستقيم وينيب إلى ربه العظيم ويتوب من ذنبه وخطاه وتقصيره ويعود لسلوك هذا الطريق على أحسن ما يكون أتم ما يكون وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون فلا يعني أن الإنسان إذا دخل بابا من هذه الأبواب المفتحة أو سلك جادة من هذه الجواد المهلكة، لا يعني ذلك أن يتمادى في الباطل، وأن يستمر في طريق الغوايه بل الواجب عليه أن يعود وينيب إلى طريق الله وسراته المستقيم. أيها الاخوه الهدايه كما تقدم هي العلم بالحق والعمل به. فحاجة العبد إلى هذين الأمرين هي أشد ما تكون حاجة تحتاج انت في هذه الحياة أن تجاهد نفسك على تحصيل العلوم النافعة علم الكتاب والفن، أن تجاهد نفسك على هذا الأمر العظيم وأن تخصص في حياتك اوقاتا لذلك لتتعلم ولتتفقه في دين الله ولتعرف أحكام الله عز وجل ولترفع الجهل عن نفسك الله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا لكنه جعل لك سمع وجعل لك بصر وجعل لك فؤاد لتتعنى ولتتفقه في دين الله ولتعرف أحكام الله جل وعلا فتحتاج إلى العلم بدين الله وتحتاج إلى العمل بدينه سبحانه وتعالى فمن كان عالما عاملا فهو مهتد راشد ومن كان مخلا بالامرين فهو ضال, فهو ضال غاو وتامل معي هذه الآيات الكريمة في اول سوره النجم قال الله تعالى والنجم هو اذا هوى ما ضل صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم وما غوى نفى عنه الضلال ونفى عنه الغوايه لكمال علمه وعمله صلوات الله وسلامه عليه وسلم نفى عنه الضلال ونفى عنه الغواية لكمال علمه وكمال عمله صلوات الله والسلام عليه. فإذا تسيت به واقتديد به وجاهدت نفسك على اتباعه وتعلم هديه واتباع سنته واقتفاء آثاره كنت بعيدا بحسب ذلك من الضلال والغواية وضد الضال المهتت وضد الغاوي الراشد فمن حافظ على العلم والعمل كان مهتديا راشدا وتأمل معي أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الخلفاء الراشدين بهاتين الخاصتين العظيمتين اللتين هما قوام الأمر وسدادهم قال عليه الصلاة والسلام عليكم يعني يا عباد الله عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بهذه الأمرين وصفهم الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فوصفهم بالهداية ووصفهم بالرشاد وصفهم بالهداية لسلامة علمهم ووصفهم بالرشاد لحسن وتمام عملهم لأنهم في ذلك مقتدين بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولهذا قدمت أن ركني الهداية الذين لا قوام للهدايه إلا بهما العلم والعمل فبهما يكون العبد مهتديا وبهما يكون العبد راشدا وبهما يكون على صراط مستقيم والعلم عند الله ختام هذه الكلمه اسال الله جل وعلا أن يسلك بي وبكم سراطه المستقيم وأن يعيدنا وإياكم من السبل الغوية والطرق الضالة وأن يأخذ بنا وآخينا إلى الخير أسألوا جل وعلا أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا اخرتنا التي ليها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر واساله لي ولكم الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا نعود بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون ونسأله جل وعلا أن يهدينا وإياكم سراطه المستقيم سراط الذين أنعم عليهم جل وعلا غير المغضوب عليهم والإقضالين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وإياكم من يستمعون القول ويتبعون أحسن قبل أن نقرأ ما فيسر من الأسئلة نذكركم أيها الإخوة المحاضرات التي سيلقيها فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان وهي على النحو التالي: محاضرة في هذا المسجد الذي أس على التقوى في يوم الثلاثاء السادس من شهر الله المحرم وهي بعنوان وقفات في حيات الصديق رضي الله عنه وذلك عقب صلاة المغرب المحاضرة الثانية ستكون في قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة الإسلامية أيضا عقب صلاة المغرب يوم الاربعاء السابع من شهر الله المحرم وهي بعنوان سماحة الشيخ عبد العزيز بن دروس ومواقف وعبر المحاضرة الثالثة ستكون أيضا في هذا المسجد وذلك من يوم الخميس الثامن من شهر الله المحرم عقب صلاة المغرب وهي بعنوان من أشراف الساعة فنرجو منكم أيها الأخوة الحرص والحضور وهذه بعض الأسئلة مما تيسر قبل الآذان يقول السائل فضيلة الشيخ من عمل وفق الشرع لكن لا علم له بل هو من عوام المسلمين فما نصيبه من الهداية؟ نصيبه من الهدايه بحسب نصيبه من العلم والعمل فمن عنده تقصير في العلم يجاهد نفسه في تحصيله وليس كل العلم مطلوب من الإنسان ليس مطلوب من كل عبد مكلف أن يحيط علما بعلوم السريعة وإنما يسعى الإنسان أن يتعلم الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يتعلم الشهادتين وشروط السهادة والصلاة أركانها شروطها واجباتها الأمور التي حرمها الله عز وجل ليجانبها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالمطلوب في العلم والأمر المتأكد منه هو العلم العيني الذي لا يسع أي مكلف جهله ولهذا المسلم مطالب في معرفته لله ومعرفته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته لدين الله أن يعرف ذلك بالأدلة وخاصه إذا يعني كثر العلماء والدعاه ومن يدلون الناس على الخير فإن المسؤولية في هذا الباب تعظم وتكبر أكثر مما لو كان الإنسان في مكان ليس فيه من يعلمه ولا من يدله على الخير أما ان يكون الإنسان في رحاب العلماء وبين أيديه الكتب والأسرطة النافعة والدروس المفيدة ثم يصد عنها ويرض عنها ويستغل عنها بتوافر الأمور فلا شك أن هذا مفرق ومقصر في تحقيق ما يتعلق بطريق الهداية أحسن الله إليكم يقول الشائل صبرة الشيخ حذبكم الله وسددكم هل من قال لا اله الا الله ولم يعمل عملا يكون مسلما مع بيان بعض الادله لا حذبكم الله لا اله الا الله هذه الكلمة هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق لكن هذه الكلمة لا تقبل من قائلها إلا إذا أتى بشروطها وعمل بضوابطها التي دل عليها كتاب الله وصلة نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا لما قيل لوهد بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أبواب فإن جئت بمفتاح له أبو... ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح يشير شروط هذه الكلمة وضابطها وقيل للحسن البصري أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال بلا. من أدى حقها وفرضها دخل الجنة فهذه الكلمة هي كلمة عظيمة بل هي, بل هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق لكنها إنما تنفع قائلها إذا أتى بسروطها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهي العلم بمعنى هذه الكلمة المنافل الجهل واليقين بها المنافي للشك والصدق المنافي للكذب والاخلاص المنافي للشرك والرياء والمحب والمحبه المنافيه للبغض والكره والانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد شروط سبعه دلت عليها النصوص الكثيرة في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم قد قال بعض اهل العلم نظما وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبه وثقت الله لما أحبه فهذه الشروط لا بد منها أما أن يقولها بدون إخلاص أو يقولها ليس صادقا أو, لا أو يقولها ولا يعلم معناها وما تدل عليه أو يقولها وليس موقنا من قلبه أو نحو ذلك فإن هذه الكلمة لا تكون مقبولة منه. خلاص. نكتفي بهذا القدر ونشكر لكم الحضور وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.